تَاوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ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 قَرُا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ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 Qul للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا There are the also, of course, verses in Dieu, which laten against their in gospelai will receive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 والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَا الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمٌ وَإِنِّي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 He said, O Maryam, what do you do to you? He said, He is from Allah. Indeed, Allah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 فِيكَ وَاسْجُدْ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كنت تَنَادَائِهِم إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ الناس فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قالت رب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 طَيْرًا فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَغْنَمُونَ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 qualifying for Segah lorah funder on tribute to Allah He says You fit in Allah تبعنا الرسول فكتبنا ما الشاهدين وما كر ومكر وما كر الله والله خير الماكرين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 جَكَانَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا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 صائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما urun bi ayati llahi wa antum tashhadun ya ahla alkitabi limatalbisuna alhaqqo bilbatli wa taktumuna alhaqqa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 تا احد مثل ما اعتيتم او عند ربكم ان الفضل بيد الله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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بطنطار يؤذه إليك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 ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 صدق لما معكم لا تؤمنوا نبيه قال أقرتم وأخذتم على ذلكم اصري. قالوا أقررنا.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 أَلاَئِكَ جَزَاؤُهُمْ عَن عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُقَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ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 وعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا ب دورات فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون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 قُرُونٌ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَفْعَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الكتاب لم تفد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 وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وَجْهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِلَّكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتَّلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَ ٱلْمِنَ لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ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 مَثَلُ مَا ينفقون فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌ أَصَابَتْ أَصَابَتْ حرث قوم ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ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 طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وَالَّذِينَ مِنَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 الذين كفروا يردوكم ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 وَمَا أوَاهُمْ نَارٌ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَهَتَّسُونَ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ ثم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم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 قُل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لا يُبْدُونَ لَكَ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 قل على الله ان الله يحب المتوكلين ايا نصركم الله فلا غالب لكم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 قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ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 ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق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 فَإِنْ كَزَّبُوكَ فَقَدْ كُزِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ قُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ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 الدنيا الا متاع الغرور لا توبوا في اموالكم وانفقتكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب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 فنبذوه ورأوا ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبثما سَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْهُ وَيُحِبُّونَ أَن بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّ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 فيرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلاهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند